اجلنا قول ربنا ان الله لا اله الا هو الحي القيوم ربنا انزل الرحمه رحيما اظهر زي كما ختم باليوم على محمد والسريه امهاتيه طارق هون مقام نبينا صلى الله عليه وسلم فننقلك الى عند أعتذين يا مصنف المسلين العوابط ومعقوبة والمقصود معقوبة أي من الضرق والتشبيد لأن شافة أبراء تعفى من الضرق ليست كالصريع الصريع ودواد كذلك شفاء وأمر أن يعتذين يا مصنف يعني الرخصة واستحباب خروج المرأة المصدر المسلمين في يومين عيدي لكن في يومين الفتنة من دفع في أمسك وأيضا يخرج المرأة يومي في برزن يخرجنا وهنا تفلاء كما بالحديث الأخر لا مقتل مباد ولا متزيناء ينبسنا والمزخلقات التي تفقنوا النساء والرجاء وحسن الله ربما الوكيد قال قد هذا يحيى ابن يحيى نميكي دي سبوري قال الإمام أحمد أحمد مبارك قال الإمام أحمد رحمه الله في يحيى ابن يحيى المعابرة الجسر إلى بردات بعد عبد الله بن مبارك مثل يحيى لإمامه والنبله والإطلاعه والسلطه وحديثه رحمه الله عدتنا يحيى بن يحيان وهذا كثيرا ما يطلق الإمام مسلم هذا آل الأبارة ولما مد يحيى بن يحيان قبل أن يموت أوصى في ملابسة الجمسة للإمام أحمد ينتفع بيه آخر من الإمام أحمد شيئا يناسب لباس الوهداء وأرجع الوقت قال أخبونا أبو خيثمة عن عاصر المسلمين أحوال عن حفصة بنت سيرين مفتي محمد بن سيرين دائما نقول بيت سيرين بيت عيونين من روح ذلك محمد وحفصة الأمة الطيبة قال كنا نغمر بالخروج في والمخمد والبكوا قال الحجيم ويصورتنا فيكون صرفا في في الناس ويكبر مع الذات تكبر المذ اذا لم يحفظ ابن التكبير وان اذا كلمه نسات تكبر كما يحفظ الخطا والطور تشير الى الشعور بالشمو جار ولو حدثنا عمرو الضبي فلغاثنا ايس بن يونس يونس ابن ابي ابن مدى من اسرائيل انه حدثنا هشام الشام هذا من المسند وهو ابن يروي عليه صلى الله عليه وسلم لا من الدستوي وانا راينه وقال عن حفصة بنت السرير عن أمي عطية فمرنا لسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى العرب والحي جبر ودواف الخضور فأما الحي يضب فأعتزلنا الصدر وشكنا الخير دعوة الرسول من الله قلت يا رسول الله الحمك لله أحدانك تكون راجل بلالة. قَالَ وَكُنْ بِسْهَاتُهَا مِنْ فِي الْبَالِئِنَا في ماذا تأكيد أمر الخروج مع مرعاة الشروط والضوابط السابطة بابا تركوا الصلاة قبل العيل وبعدها في المصابة طبعا السنة صلاة قبل في المصابة إلا أن يكون خوف أو مطر أو بل من شديد أو أضمن للأعبار فيصلى في المسجد طيب إذا وصلنا المسجد هل يصلك في السدر كعتين تحية المسجد ليس بالمسجد تحية المسجد بل يجبس وينشغل بالتكبير حتى يخرج الإله إذا صلى العدين ليس بعدهم هنا سنال عبي إنما يصلك ما ليكوا؟ قال بابتك الصلاة والتدعيلي وبعداتك المصدر قال وحددنا عبيد الله بن معاد بن عبدالله قال وحددنا أبي معاد بن معاد بن عبدالله قال وحددنا الشعوبات وابن الحدائي بن برب للغد أنا عليبي علي بن عبد نور أين؟ علي بن عديد عديد كتابك انظروا كيف عن عديد عن سعيد الاجبايد عن ابن عباس انظروا انا لا اصعاد من عديم انظروا كذلك هذا كتاب اسمك اسم الله عديد ماشاء الله ماشاء الله أنا عايزة يقول عبيب ميفرد الأنصار قاص الشيعة أنا أقول عبيب ميفرد الأنصار قاص الشيعة قاص الشيعة الكهب ككل ثقة هم يبتشير من الطبق الرابعة كوفيات 16 وميت فولون جماعة ومنهم مساء الله سبحانه قال عن علي عن سعيد بن الجبال عن ابن عباس عن ابن عباس, عبدالد عباس. عبدالد عبدالد عبدالد. عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد او فطر النفل صلى ركعتين ولم يصدق الطبل هذا ولا معقد ثم تصلى النساء اربعه من بعد فامر بنت السلطه فجعل بالمواكب كل فيه فرصه وكل فيه يعني ما في كبر لله وما في وما فيه على نحرها قالوا هددني السخاب ورسن العبط يفعل من القرنف ومن العساب طيبة جرائحة قالوا هددني عبرون أنداء قالوا هددني عبرون أنداء قالوا هددني عبرون أندريس قالوا عبر هددني أوفر بناء ومحمد بن بشار بن دار جميعا عن عبرون كلاب وعن الشعباء نحن الآن يأخذ نقضى في أحكام الأيدي الأداب الأيدي يستحبان حكم صلاة الأيدي إيش دليل أن يستحب أو يكون رجباً في يومين الأيدي إن شاء الله في احكام الأضاحة عن قريب إن شاء الله إذا ضحى أحدنا من تكون على السنة من أول إلى آخر إن شاء الله قريباً نعطي درساً والدرسين في احكام الله قلنا عليه جميعها فالمسليم والمفشي عليه الله احكم عمر ممتاز مجر ومسلم من شاء الله لكن هذا يعني اولا ومصدق احكامنا اداه الله ينفع ايه ممكن يسيب ويروح يشتري وياه مش باراده نفسه والله بيحوش كثير دايما نقول البصر على السلبيات تمشي يمشي موجو كلت لكم فهمنا وقتها السنه وساع لو خط وصديق كنا احنا صديق وعندي واحد زني سنه سنه ونص وطاقه لحم كثيره اول شيء تقدم السن شرط شرط تقدم السن سنتين كمان فوق في البطن وفي المعي السنه كمان فوق وفي الضهر سته اشهر فوق هذا على الراجل البطور اذا ندر اطواله هذه قال عندما جاءت الله هي المريض البين والمرض صح قال ليس انت ضحك طول اعراض بينها او رب ها طول اعراض بينها او جو الايه التي لا كنت او التي يعني قبل البصر ها لمخله لمخله يعني المخ داخل اعضاء المخ اللي انت المخ لا فايده فيها لا مخ لا ايما مصاعب ان لو فقد المصاعب كسر كسر الذهن كنا مثل اعضاء كلها مخ ده هيكون مجنون كسروا الا العقل ممكن ده المخ قالوا يكون البصل وعصر نور ده موضوع لا مخ لا النخاع قادرص تمام؟ يجيلوا فترة خلاص يفسد يفسد اللحم التنمان والتنمان لا يؤمن ونعزينه المخ والنخاء الباخل الأبواب يعني متصر ببعض كل الأبواب فالسف على سبيل الله فالواحدة من الرسيد أنا بلو السن مع الجاب يعني مع الجاب؟ إن شاء الله يرسل بس سنهم الأبواب السابق تمام؟ أهدو الله ضحي كم بيننا ومعجاب؟ ديوم ربنا سين ان, آن, آن, آن, آن, آن, آن, آن, آن شاء الله بيسر بيجي لنا الشهر ده اشري يوم لا مش كده قال الله سبحانه سبحان الله رمضان راك دان سبحان الله بين الهسه كان من سنة تبالين يا رب كأنها أبي الله ستاة من كلاب كأنها تبصي كلاب أقول عجل أجل وهدف النبي سنة أبي الله وكأنها أشاف أبنى شو مصر أبنى سياسة إجمال بزيادة كلاب أبنى سلاة أشياء الحب يا رب أبنى ربك النبي ضايا سلونا أقل أفضل الله نعطي درسا الله في نساء يقول السيدنا بن عليك بناجد الحديث ضروري ابن البلد طيب يقول آه... عمر الناظر عددنا من إبليس حفار عددنا بواكر البينات عن محمد المبشاق جميعا عن هولد إلى هم عن شعب بهذا الإسلامي قال بابو ما يكره في صلاة الأيدي عددنا قال عددنا ياحر بن ياحر التميمي السبيل أبو زكريه قال الإمام رمض ما أعضى هالكسرة إلى الوزادة بعد عبد الله بن طارق مثل يحيى بيحى في النبو، في الأخلاق، في العلم، في الحب، في الإفقام، في الإيمان قال أنا على مالك أو دائماً هل أخذ الموضع عن قال أنا قرأت على ما عن ضرر من ابن سعيد الملازين عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبواكد البيضين ما كان يقرأ بي رسول الله صدرسان بالأخ والقضرين فقال كان يقرأ فيماك وإيقاف والقلال ومجيد واقتربت الساعة والشفقة القمر طبعاً تعرفين يعني تجبر تكبير التكبير مرة طبعاً يعمل ايه؟ يجب علي السفتاح ثمان و ما حلط علي السفتاح يجيب تكبيرات الزراحة يجيب تكبيرات ايه؟ فالولا سبع تكبيرها طب خلص طيب ورات يا واد يبدا الحين يستعين بنصوره بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الجامع ويقرأ سوره الطه ورجع الاولى طب ما خلص سوره الطه اي ايات الصلاه بذن لكن سوره الطه انا لسه ما معنى ابو عداد الان صام بينه ورجع الاولى قبل الثاني ويأتي بتكبيرات الزوائد الثانية خلص تكبيرات لذلك النساء يعملوا والله أي تكبيرات الزوائد لا يجهرون لتكبير هذه السنة طيب خلص تكبيرات الزوائد استعادوا بلان شطر بسم الله الرحمن الرحيم خلال مدحب معنى؟ طيب يلبس ملا طمعا يغفيه سيره. بعد مفاتحة قرأ والقمر إذا الشطر... أكثر ما تسعى و ما قرأش ها؟ ما قرأش في عيلا يطرأ وفي رواية يطرأ بسبع اسم الرفوكة وهل أتاك هذا يطرأ بسيطة يطرأ بهذا يطرأ بهذا يطرأ أي شيء من الآيات من القرآن مدى السم مجزئ لكن ليس أحباك أن بما غلط من فعل سمع الله على السمع طيب ويرفع الليات أص... تجنب رمض المزال من خلاف والصحيح أنه لا يرفع إلا عند تكبيرة الهرام لا يرفع يضيب تكبيرة الزواج إنما يرفع عند تكبيرة الهرام وما جاء فيه النص الدليل هو نازل مثلا من ركوع ويعتدل من ركوع معنا ونحونا أما التكبيرات الزواج الصحيح ليس كاروح يضيب قولي اش ايضا بين التكبيرات ذكر يصح عن النبي, وقال التكبر هني التكبر هني التكبر هني. النبي صلى الله عليه وسلم رجاله يصح رضي الله عنه يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا الله الله اكبر هذه لا هو ياخذ نقص ولكن ليس من الصحيح ان يضر الله بينهما لو فعل هذا النبي عليه الصلاه ضريح ويبتروا حدث لإسحاب النهيب والآهيب مين وحده؟ هو حمدر و أخبرنا و عامل حدثنا و ابنه سليمان عن ضرورة البنسعي عن عبيد بن عبد الله بن عبد بن عكبه أحد الكفاري السبعة فمن من بقار السبعة؟ من في العقل من في العقل وازم عن علم ليسك بالخارجة فكلهم عمي الله معروض قاسم السعيب أبو بكر سليمان خارج طيب قال عن أبي واطد من الليل شوف لنا كده أبواطن ومشروف الكني انظر انظر الله إليس طيب انظروا قال سألني عمر بخطر عما قرأ بي عسوة الله صلى الله عليه وسلم في يوم من عيدة فكنت بالطربة الساعة وقاب والبطان المسيطة كم باب الجران الليلة؟ بابين؟ الباب الأول باب مختلخص للنساء للخروج إلى المصدر طيب أول شيء تخص إيه؟ للنساء الخروج الى المصلى فاعتبره صحيح المصلى او الصلاه طيب كله بشروط وقيود وضوابط الباب الثاني بالنسبه للصلاه قبل العيد ايه وبعده يعني ليس بالمصلى سنه تحيه المسجد او سنه العيد وقالوا صح ما يقرا في صلاتين لدين انا قلت طيب, طيب. يقرأ بطاعة والقمر أو يقرأ يسمى حسن ربك الأعلى أو بالغشير كما تلوات أخرى نصدق عشر لكن لا سنرى هذا والهدف الصلاة شيء قرأ عجزاء الصلاة تقول أبو راكد البيت اسمه الحالة ابن المالك أو الحالة ابن المالك يعني الحالة ابن المالك أو عمره الحالة ابن مشهور من قليته مجل سنة 8 سكريم انقسموا من المنين على الصهري روي له الجماعه له او حديثا تفط على حديث المرض وانفرد مسلم بالحديث مشاء الله ابو عبد البيت المنور او سلم راوي الحارث بن ملك او الحارث النعوم او عمرو على جراحه خلال باب العرب هل هناك جوان؟ هل تقولون أن تصبح صمتها رب العرب العشر؟ هناك؟ لكن لم تتعلم نظل على بازل حرارة باب روض صدف اللعب هذا من مكان أبيحا في يومي ليلة اللعب طريق أهلاو المباحب ترويح على جمزة الشيخ الإنشيك وما إلى ذلك لا بس ليعلم يقول أن في ديننا بس حب يعني هؤلاء كنا الحب الحبشان عندنا في المركز الأنبيل اليوم يوم يعملون يعني ألعاب يعني كبير كبير تندهش أمامهم صحيح الحبشان بصوبار من أثيوبيا وما ذلك في المركز يطلب كثيراً كان مما يعهلون بعود منه عود أخضر عود أخضر من الشجر شجر الملكوط أخضر يحقون هذا لهذا فينكدون الأرض أنا نقرأ لهذا ونمشي على المساعدة لكن إذا كنت أمامك يبعد نتعجل يحق العود هكذا بالعود من الشجر عود أخضر منه و من العود أخضر أمامك. يحكي هذا بهذا يفعل كيف ولم يجب أن يبقى الذي يجعل من الشجر الأخضر النار نعم وكنا نسأل البدو... أهل المادنين يقولون فين الشجر الأخضر اللي, اللي فعلا يكونوا توقفون منه النار ويقول الشجر النار ونعم ثاني كنا نفس الشجر مخ ويأخذون أو نفس الشجر مخ والشجر التنمى ويحك ودنبه أضم الشجر والعفاق واللخ والعفاق يعملوا كينه؟ يمكن يقضى هما سبحان الله، آيات بين ذلك فكان يعملون إيش ألعاب وكان يتوقع للناس في فصة عائسة ويلعب حبشان في المسجد المسجد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الحسن بقى رؤصة الذي لا معصيته في أيام الأيام أحضرنا وقت أمنا عبد الله يوم الحب فلو حددنا أبوه ساهمة أبوه ساهمة عن هسان عن أبيه شاب أوروه عن أبيه أوروه من زبايم عن عيشة طالب دخل عليه أوروه في المعين جادي أثاني من جواب الأنصار تغني أن بما تطولت من الأنصار يوم بعاد قالت وليست أبي مهنئتين يعني ما يفسنا جدا جدا فقال أبو بكر أبو الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكرت إنك في قوم عيدا وماذا عيدنا طبعا ورها المحرمحة سوى في العيد وفي الخارج في غير العيد قالوا حتى فلاه يحيا جميع العدام المعاوية عن محمد بن الخاسر <تصفيق> ضرير أكبة الناس الأعمصر عالي شامل بهذا الإسلامي وفيه جاريتان تلعبان بدف فيه ودف هذا ليس فيه صلاصة ليس فيه الجراس قال حددنا أرون بن سعيد الأيدي قال حددنا أبلوان عبد الله يدعون فقرني أرون بن أعرف المصري أن ابن الشهاب حدثوا عن عرض العريسة أن أضغفهم دخل عليهم وعندها جريتان في أيام ميناء تبنيان وتضغبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستجداً لثومه سبحان الله عليه الصلاة والسلام لأ كان يحب أن شيئاً يشغر عن ذكره صحيح رخصت أمة لكنه مع ذلك يعني ضغط راسها وأجههم لثوم وكان يوكال معهم عن نفسها يريد أن نفسها عن ذلك البلاد أي شيء عليه الصلاة والسلام قال فانتهروا ما أبو بقى شو السلام فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن وجه عن نفسه وقالت عهومة يا أبا بكرين فإنا أيام وعيدين أيام وعيدين وقالت يعني تدف هذا الجائز في أحوان أو أيام في يومين عيدين فلاك في, يوم. في يومين عين. في العرص تماما ندوف بدون جناجب ندوف هذا كالغربال أول ما في الأعمال ايه؟ في السفر في الحداء يحضر الإبن يحضر الدوال قايم أخذ في الأعمال الشرقاء الرغوات العونة من الحرب وقد يفتح الله علينا معنى لا لبس العودة عودة وغارب عودة وغارب من سفر كما ايه؟ نظر تلك الجرية ان تضرب من على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالب عليه مقالب عليه مقالب طيب في غير هذا يطرع لا حاجة العلماء قلون في هذه المسألة إنما أذى النساء النساء أو الجوال من البنان معنا وأيضاً المرأة إذا فعلت هذا فتحرّف من أن يسأل يعني يسمع صوته العراثة والأفراح احتمز المرأة من أن يسمع صوته عند الرجال بالخلج والرجال ليس لهم هذا الرجال الأحرار ليس لهم هذا ليس لهم هذا لأنه تضرب جذوف المرأة او الجوار من الفتاة طيب يقول وهم يلعبون وعلى جاريته فالطديروا طيب نفتعتني وقالت رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسطرني بردائه وأنا انظر إلى الحبشة الحبشة يعني أهل الحبشة معلم يلعبون هذا لطب يطلق عليهم من بلاد اثيريا اللي هي ذات التي اصبرتنا تمام وهم يا عمرو في المسجد مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وانا جاري تقدر قطره جاريه العرب السني قال في العالم يا جماعه لكم حق الله وبركاته طلع منها ايه ذهب وشغل ذهب وذهب طارق في مصره ظل المطرنا أو نظر الشامفة الصغيرة هناك رجال فيه شيء المصمح فيه شيء من المصمح لكن نظر الرجل للمرأة فيه تشديد جدا جدا مانع على يخط في من يعني إذا نظركم في هذا النصوص من جهة نظر المرأة للمرأة فيه إباحة أو جواز في مواضع خريبة طيب الرجال للنساء في تشديد لا يكون الا عند الخطبه على قال يكون الا عند الخطبه غير ذلك لا قال عبد الله بن ابي قال طلب امرؤ ايمانه ابو قال طلبني يونس بن يزيد بن عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير قال طلب عائشه والله تضرع اين الله صلى الله عليه وسلم يقوم على رأسهم عبد الرضي او الحبشه بن عمرو بحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطيب وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم استرني باليد لكي اقدر الى لاعبين ثم يقوم من اجلي حتى اكون انا الذي امصرق اقدر قطرا جميل من الحديث ده الحديث ده على علم فقال حتى أنتوع النبي عليه الصلاة والسلام بنى من عائسة وهي ابنة نسعة سنة. وخطبها وهي ابنة سبع سنة إنما دخل أبيها في, في العام الثاني من عائسة سنة سنة بلد سنة وقع غزل بلد في المدين فكانت صغيرة ربما أنها تكون في البيت وتطر الداجينة أو الداجل فتأكل الأعجين عندها بصدارها رضي الله قال هم يقوم من أجل حتى أكون أنا الذي أصلك فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنة عليه على الخير على قال أحدثني هارون التسعيل ويونس بن عبد العبد والله قل قال حدثنا ابنه قال أخضرني عمر أن محمد بن عبد الرحمن حدث عن عروة عن عائشة الطفل اتخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند جاريتان تبني يالي برناه إبوعة كان يوم من ايام عمر فطلع على الخيلاء وحمل وجهه فدخل ابو بكر من تحت طاوله وقال بالنسبه للشيخون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه قال باطل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وقال له فلما ذكر ذكر ما وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والفرعبي فإما سألك رسول الله وإما قالت اشتهين تنظرينا فقلت نعم فأقام لي وراءه على خد يعني يصطرها ويقول دونكم يا بني الخدر يعني خذر في بعيدكم دونكم دونك هذا خذها اسم فعلا يأمر دون كلام الدب يا أيها المالك جنفي دولك يعني خطر إدن وإدن الناس يحبى دولنا حتى إذا ما لم يكوه قال حسبكي نعم طالفا تابيني قال حتى ذا زويل المهد قال حتى ذا جريف من عبد الحميب القضب عن نساء العلمين عن عائشة بقان زاء حابة شنك يزيد هل لكم أنت؟ <تصفيق> يسفنون في يوم إيضا في المسجد فدعاني صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على ما يكيبه يسفنون ضرب من كل خلاله من ذلك أمسك يلعبون به رابع فوضعت على ما كيبه فدعالت عنه إلى ضعبه حتى أكدت أن البدي عن الله قالوا حددنا لي يحيى أم يحيى ما تعهدون أمين؟ <تصفيق> <تصفيق> قال أطرنا أيها بن زكريم في ابن نبي زيلة قالوا حددنا ابن نبي قالوا حددنا محمد بن بسر كلاه عن إسام هذا الإسلامي ولم ينطور فيه بس دينه قالوا حددنا إبرايب الهندين النار حفظهم مكرم العمي وعبد الحمي كلهم عن أبي عصر قال الله قال حددنا أبو عصر أبو عصر بن قالوا ان مصدر الشيباني عن ابن جرايز بن والاخبار بين عطاء خلف ظني عمي يومئ خلف ظني عيسى انه قال, قال للمؤمن لل... بالله اني ارام حبشه قال وطل صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب انظر بين جلين عاقب كثير وهم يلعبون في المسجد طلع طارق فرسن أو حباشن قالوا قال لي, لي حباشن قالوا هدفني محمد بن, بن سبوري وعبد بن حمين قال عبد أخبرنا قال ابن راضح حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معنا عن الزورين عبدنا المسيب عن أبي رايرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرامهم ادخل عمره الفطار فأوهى إلى الفصباء يعني فأهوى إلى الفصباء يحصبه فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا أمر بار كتاب صلاة الاستصفاء قالوا عندنا يحيى بيحيى والقبيل ليس بي قالوا على ماله ان عبد الله بن بطره قال وسمع عباده التميمي يقول سمع عبد الله بن زيد المالكي يقول عبد الله بن زيد بن عاصم المالكي صاحب حديث ايه ان هو وان عبد الله بن زيد بن يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى ليس فساده ودعاء وحول اذا حين استقبل القبلة جاء يمين اليد على الشمال, الشمال على ال... على اليمين تفاؤل ان يغير الله الحال قالوا عندنا ما يحيق بي قال قرنا سفيان بن عيين عن عبد الله التيمي عن عبادة بن التميم عن عدي النبي عليه الصلاه والسلام الى المصلى فاستقبل واستقبل القبلة وَقَلَ بَلِدَاءَ أَفْرَوْزُونَكَ وَصَلَّ رَكْ عَدْكَ فَلَوْ حَدَّدْنَا يَعْيَ قال أخبرنا سليمان بن بلاد عن يحي بن سعيد قال أخبرنا أورو بن بن محمد الأعض. أن عبادة بن كبير أخبرنا أن عبد الله بن نزلي وأن صاري أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرجوا إلى المصلة وأنه لما أراد أن يدعوها استقبل القبلة وحولوا لداءه فلو حدثني فقد ناسخ خذون الى الى المصلى الجبان الى البئر يدعون الله ويستغفرون ويستغفرون لا يسلمك الناس انما إلى الى البئر فيصل المصلي ركعتين ويجهر فيه ويدعو ويقرئ بالقران وبعد يصلي يقف في الناس و قال حدثني ابو هذه كيفيه وهي ممكن الإنسان يكتفق للدعاء للخطوة معنا ويصلي بعدها صلاة الجمعة وممكن يكتفق للدعاء لكن أكمل هو صلاة مع الدعاء وتقليل الرجاء والخطوة معظم الصلاة ويجرر رئيس مع الناس المصدر قال وحدثنا أبو الطاهر الحرمال قال أقرنا جواه والأخبار عن يونس. كنا نرى الناس في بلاد اليوم في صمعاء الناس ويتوعدون بالموعد في, في يوم محدد فيهرجون سبحان الله ما ينتهون من الصلاة إلا وقد تلبدت السماء بسهر وانضروا بالحق وكانوا من بعد الصلاة يأتون بالمطر والذبائح أنبحونا الوجهة عز وجل ويزعونا سبحان الله شكرا وحمدا بالله سبحانه وتعالى على نزول مطر يشك الجفاف والجارة مصيبة كبيرة على الشعور ولا شك فنرحلهم وما نعرفهم الأيام هذه في بلاد الصمار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريفهم ويكشف الحربهم ويسهل أمرهم وهو يعقد القلوب ويضيق صدره تذكر قصه النبي محمد صلى الله عليه في الاردن من استخبارات الاردنيه منعت التبرع للصمام سبح الله ونعم الوكيل اذا منع على البشر الله المانع سبحان الله قال يكون نواه من ينسى الموت اصدمت كان جافا الله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 I uh -huh. الشمس القمر يقرأ مدرس يقرأ مدرس يعني هو اشار على الرطعان واشار على الرطعان قرأ فهم الشمس ها طيب الصلاة فيه قال باب اليدين برفع اليدين بالدعاء للاستسقاء ترى المراد الرفع يعني فيه حتى يبدو ويظن المصلي لو كانت من شريك يقول حدثنا وقتنا بشيء قال حدثنا يحيبنا في مكين عن شعبك عن ثابت عن أنس من أسفل المنان عن أنس فراء وحمسة قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطع عليك الدعاء حتى يرى ويرضع إيبوك من معنى إخوة الدعاء على أسوار حلب يدعو هكذا في حلب وهذا يوم الجمعة الخطيج الخطيج يدعو أن يكون هناك من حاجة والدعاء أكثر ما يكون هكذا من حاجة الوجه والدعاء مبالغ في الاستثقار قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى الشيخ قال وحدثنا الحمد بن موسى عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام يستسقف شرر بظهر كفين إلى السماء يعني هكذا يعني ايه يدفع الشرر وإذا كان الخير يدفع على كله يعمل كده أحيانا يعمل كده أيضاً دفاؤلت لتحول الحال أو كده شو كده يدفع الشرر يستعلم الشرر أو كده في الدعاء بالخير سؤال الناس والباركة والناس والغير يعملها كثيراً قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار ضغارك الفي ها شو ضغر ذا ضغارك ضغارك الفي إلى السمك قال حتى كما قبل ما رداءه كذلك أتخلم إيدي فجعل الله الروم إلى السمك شيراً نعم يعني ضغارك السسفات الفصعى اه ابعد الاستقامه فصل فصل ام بعد الصبر لا تطول الصبر ام كل الصبر نعم من الطرف لسراحه الصطاب ابن بهيه انتقا والله انه لا يشترط مادام لا يحصل فيه اذن على الصفات ولا الشيء من المنازح فالعسل طيب يقول حدثنا ابو حمد ابن المتنى قال حدثنا ابو عبي عبي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادر من سعيد؟ عن قتادر عن ألس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدفع في شيء من جعال إلا فلسكسة لا يدفع إليه لا يبال شمعنا ابو المتنى بي عبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة يضبع إليه الدعاء لكن بحاله متين أو صدري قال لا يضبع من دعاء إلا في الاستثقاء حتى يرى غياره بضيء خير أن عبد الأعلان قال يرى غياره بطيء فلو حدث نفس المثلأ محمد بالمثلأ قال حدث نحن بسعيد من قطة عن قطاذة أن ألس بن مالك مزاده عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه باب دعاء من اسم الصلاة و هذا نحصل إن شاء الله لنجد يصبح مخلوق بإذن الله سبحانه الله ورحمه أشهد الآيبان إلا بابا أسترخي أسترخي